يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لَفِي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 إن في ذلك لآياتٍ فلا يسمعون أو يروا يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون